بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم سلسلة المحاضرات العلمية بعنوان حماية جناب التوحيد مجموعة من المحاضرات ألقيت بجامع سديري بحي الربوة بمدينة الرياض في الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من شهر جمادة الأولى لعام ألف وتسعة وعشرين من الهجرة النبوية ومع المحاضرة الثالثة والتي هي بعنوان الدين الحق لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعنوان هذه الكلمة أو المحاضرة الدين الحق الدين يطلق على معني يطلق على الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وما أدرا كما يوم الدين ويقال كما تدين تدان كما تزي تجازى ويطلق على الملة والشرعة دين لأن أصل الكلمة من دان يدين إلى خضع فالدين هو الذي يعتقده الإنسان ويعمل به وذلك يتضمن الخضوع لهذه المعتقدات وهذه الأعمال فكل ما يتدين أو يتدين به الناس ويعتقدونه ويعملونه اسمه دين عندهم دين إذن فاسم الدين يشمل كل ما عليه الناس من اعتقادات ومن أعمال اسمه دين ولكن إذن هناك أديان صحيح فيه أديان كثيرة لكن الدين دينا دين حق ودين باطل أما الدين الحق فمحصور محدود وأما الدين الباطل فشامل كل الأديان ما سوى الدين الحق فهي أديان باطلة ولهذا أمر الله نبيه وعباده بالبراءة من كل الكافرين ومن دينهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى قوله لكم دينكم دين. فهذه السورة تتضمن البراءة من كل الأديان الباطلة من كل أديان الكفار لكم دينكم فهي براءة من دين اليهود وبراءة من دين النصارى وبراءة من دين المشرقين على اختلاف طوائفهم المجوس الوثنيين على اختلاف طرائقهم فإنهم طرائق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا الدين الحق الحق هو ضد الباطل فالحق يراد به الشيء الموجود ويراد به الشيء النافع ويراد به الشيء الكامل حق يعني الشيء المتحقق في نفسه النافع الكامل في صفاته يطلق على هذا وهذا وهذا ومن أسماء الله الحق هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والله تعالى هو الحق من جميع الوجوه فهو أكمل الموجودات وأعظم الموجودات وهو أكمل هو الموصوب بكل كمال ومنزع عن كل نقص فهو الحق كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح في صلاة الليل يقول ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق فهو حق في ذاته وصفاته خلق السماوات والارض بالحق خلقها بقدرته ومشيئته ولحكمته ما خلق ذلك عبثا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق الا لحكمه ولغايه محموده فهو خلق هذه المخلوقات بالحق وللحق وهو سبحانه وتعالى الحق في ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وشرعه وكلامه وكل ما أخبر به فهو حق صدق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا؟ ولهذا كل ما أخبر الله به هو حق اليوم الآخر حق آت لا محاله البعث بعد الموت الجنة حق النار حق النبيون حق لانهم رسل من عند الله مبلغون عن الله ومحمد حق والساعة حق هكذا كان يذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الاستفتاح ومن هذا المعنى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 كبر على المشركين أقيم الدين وإقامة الدين إنما تكون بعبادة الله وحده لا شريك له والكبر بكل ما يعبد من دونه والإنقياد لأمره ونهيه وأمر رسوله ونهيه صلى الله عليه وسلم الدين الحق الدين الحق هو الإسلام والإسلام هو دين الله إن الدين عند الله عن الإسلام هذا هو الدين في حكم الله وشرعه هو الدين المرضي لله إن الدين عند الله عن الإسلام فكل ما يتدين به الخلق فهو باطل عند الله ليس بدين مرضي كل ما يتدين به البشر على اختلاف نحلهم وطرائقهم فمصدر هذه الأديان هي الأهواء والظنون مدارها على الهوى والظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الأديان الباطلة مدارها على الظن الكاذب الذي لا أصله والهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرفون اما الاسلام فمصدره الوحي المنزل مصدره الوحي الذي ينزل به روح الله الروح الأمين جبريل ويبلغه للرسول البشري هذا هو السند الدين الحق هذا طريقه هذا طريقه لا طريق إلا ليس مصدره آراء الناس القوانين الوضعية التي يتدين بها البشر القوانين التي يتدينون بها ويحكمونها ويحكمون بها مصدرها الهوى والظن لا يعولون في ذلك على حكم الله أما الإسلام فإنه مشتمل على أحكام الله الأحكام التي فيها هي حكم الله والحكم في التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب والمدح والذم الحكم لله وحده إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم الدين القيم هو الدين الحق قيم لا عودة فيه مستقيم هو الدين الموافق للفطر الفطر السليمه والعقول المستقيمه اهذا هو الدين الحق هو دين الله الاتي من عند الله الذي بدا من عند ادم عندما قال الله له اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتي انكم فاما ياتي أنكم مني مني هذا الدين وهذا العلم هذا مصدره من الله فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسلم المتبع لهدى الله هو المسلم اتباع هدى الله هو الإسلام اتباع هدى الله هو الإسلام ومنذ اهبط الله آدم عليه السلام فإن الله قد أمده بالهدى أمده بهدى كما وعد، ومضى الزمان ومضت قرون عشرة قرون كما جاء عن ابن عباس كلها على التوحيد، ثم حدث الشرك في الأرض في قوم نوح كما تعلمون من قصة قوم نوح وحدوث الشرك فيهم وأنه بدأ بالغلو في الصالحين. هذا منشأ حدوث الشرك في الأرض فأرسل الله إليهم نوعا فمقذ فيهم ألف سلة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا ولا شريك له وينهىهم عن عبادة ما سوى وبعد هذا الزمن الطويل يقول الله في شأنه وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها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 باستقامتهم على الاسلام باستقامتهم على دين الاسلام فانه كما قلنا الاسلام هو دين الله اذن وهو دين الرسل كلهم كل الرسل من اولهم الى اخرهم جاءوا بالاسلام الدين الذي جاؤوا به هو دين الله فقد قال سبحانه وتعالى عن نوح فإن توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلم وهكذا قال الله في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله في شأنهم أصحاب المسيح وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلم هذا هو دين الله دين الله هو الإسلام هو دين نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وعيسى وكل ما أتباع الأنبياء هم هكذا مسلم هذا هو الدين الحق الدين الحق وجميع أعداء الرسل المكذبين لهم الصادين عن سبيلهم هم على الدين الباطل دين الشرك دين الالحاد على اختلاف طرائقهم سبل هي سبل اما سبيل الحق فواحد واما سبيل الباطل فكثير اقرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتصوير عملي كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا مستقيم وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله الصراط المستقيم الواحد وهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه هذه سبل الشيطان كل الديانات فاليهوديه لها دعاه هم شياطين الانس والجن وللنصرانيه دعاه وللشرك طوائف المشركين يدعون الى شركهم هم اصحاب هذه السبل هم اصحاب هذه السبل يخرجون من يجيبهم يخرجونه من النور إلى الظلمات من نور البطرة ونور الإيمان إن كان إلى ظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات ظلمات الكفر والجهل والغبلة والضلال والشر اما الرسل فإنهم جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور اقرأوا قوله تعالى ألف لامراء كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا يقوله, يقوله الله لسيد ولد آدم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وقال بعدها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إذن هذه مهمة الرسل إخراج الناس من الظلمات إلى النور الظلمات التي يتخبطون فيها الجهل فإن الكفار لا يعرفون ربهم ولا يعرفون يعني سر وجودهم ما يعرفون لماذا وجدوا على هذه الأرض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 العام موجود لهم قلوب يفكرون عندهم عقول يفكرون لكن لما لم ينتبعوا بها اصبح وجودها كعدمها فهم صم بكم عم فهم لا يعقلون قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ثم ان الرسل انما وظيفتهم البلاغ واقامه الحجه على العباد ان عليك الا البلاغ فهل على الرسل الا البلاغ المبين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله عمده بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ثم انه تعالى يفعل ما يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وأكثر الرسل اتباعا هو موسى عليه وأكثرهم على الاطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما في عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط تسعة عشرة ثمان والنبي ومعه الرجل والرجلان يعني لم يؤمن معه إلا واحد او اثنان والنبي وليس معه أحد قالت النروف علي سواد العظيم فظننت أنه أمتي فقيل لهذا موسى وقومه يعني المؤمنون من بني إسرائيل كثير ولكن ايضا مع ذلك فيهم من الكفر والطغيان الشيء الكثير كما قص الله علينا اخبارهم. ذكر الله أفاعيل بني إسرائيل اليهود خاصة المنتمون لموسى أفاعيل تمرد وعناد ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنون به وأتباعه هم أكثر الأمم ولهذا يقول تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وهو لا يكاثر الأمم بـ يعني بـ بمجرد مواليد لا يتزوج الولود الودود ليكثر المؤمنون ليكثر الصالحون ليس المقصود كثره الناس وكثره اولاد وبس لا المراد كثره من يعبد الله هذا هو الغايه يعني من الموفق يسعى في تحصيل الذريه لهذه الغايه الشرعيه السامية يطلب الذريه يعني الصالحه يطلب ذرية يرجو ان ان يكونوا صالحين يعبدون الله ويقومون بالعبوديه لله ويكونون من العالمين العاملين من الدعات وبذلك يكونون قرة عين كما في دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وهذه غاية الانبياء في الذريه ان يخلفوهم في العلم والدعوه هذا زكريا وزكريا ينادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وابراهيم يدعو ربه صلاح ذريته يقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذكر الله لنا دعاءه دعاءه ودعاء ابنه إسماعيل عندما كان يرفعان القواعد قواعد البيت يدعوان بهذا الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فبعث الله هذا الرسول وكان دعوة أبيه إبراهيم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم يشير إلى ما جاء في هذه الآية وابعد فيهم ربنا وابعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتابه ويكتبه فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل جاء الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا هذا خطاب لمن؟ طيب لليهود والنصارى يا أهل الكتاب قد جاءكم, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالة عامة لجميع البشر رسالة عام، يعني جاء بدين الإسلام لكن دعوته دعوة عام، جميع الناس فرسالته تتميز بخاصتي أنها دعوة عامة لجميع البشر رسالته رسالة عامة وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم خصوصيتان له من خصائصه انه خاتم النبيين ومن خصائصه انه مرسل الى الناس عامه كما قال صلى الله عليه وسلم في ذكر خصائصه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه وقال اعطيت ستا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها وختم بي النبي إذا فشهادة أن محمد رسول الله لا تتحقق إلا بهذا الاعتقاد فمن شهد أن محمد رسول الله لا يكون لا تصح له هذه الشهادة إلا بأن يشهد أنه رسول الله إلى الناس كافة وأنه لا نبي بعده فمن قال إن محمد رسول إلى بعض البشر إلى العرب أو إلى غير أهل الكتاب فلم يشهد أن محمد رسول وهو حينئذ كافر ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكن يجوز أن يأتي بعده نبي أو صدق نبيا من المدعين للنبوة فإنه قد ادعى النبوه كثير في عهده وبعد عهده ادعاها مسيرما ودعا الأسود العنسي ودعا من ادعاها في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد فلابد من تقرر هذه العقيدة في نفس المسلم، لا بد أن يشهد أن محمد الرسول الله إلى جميع الناس عربهم وعجمهم كتابيا وأميا، ولا بد أن يشهد بأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده. إذا الإسلام هو هذا، هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هو دين الله. ولهذا يمتن سبحانه وتعالى على نبيه في الموقف العظيم بعرفه أنزل الله عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينه هذه الآية نزلت على النبي في السنة العاشر وهو واقف بعرف وهذه الحجة هي حجة الوداع لم يعش بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا أقل من ثلاثة عشر اليوم اكملت لكم دينكم هذا هو دين الله الذي جاء به اتممت عليكم نعمتي فضل من الله ورضيت لكم الاسلام دينا فهو تعالى لا يرضى دينا سواه ولهذا كان مما يستحب للمسلم ان يقول في الصباح والمساء ثلاثة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذه المسائل الثلاث أو هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. يقال لهم من ربك وما دينك وما نبيك فيقول المؤمن الموقن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد لا بد. ان يتحقق المسلم بهذه الحقيقه في دين الإسلام مداره على أصلين أو هما أصل واحد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو المدار مدار دين الإسلام على الشهادتين مدار دين الإسلام شرائع الإسلام وأحكام الإسلام كلها مدارها على الشهادتين شهاده التوحيد وشهادة الرسالة وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا واحدا للتلازم لأنه لا تغني واحدة عن الأخرى ولا تستقيم احداهما بدون الأخرى قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فجعل الشهادتين واحدة دعام واحدة ومبنى واحدة شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكما ثبت في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، فهما مدار الإسلام الشهادتان التوحيد الذي حقيقته عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بأنه تعالى هو الإله الحق دون ما سوى، فالتوحيد توحيد العبادة أو توحيد الإلهية إنما يتحقق. بالإيمان بأن الله تعالى هو الإله الحق وكل معبود سواه باطل ثم بإفراد بإفراده تعالى بالعبادة وإخلاص العبادة له ولا يتحقق ذلك إلا بالكفر بما يعبد من دونه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فكلمة التوعيد لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله كفر بكل ما يعبد من دون الله وإيمان بالله ربا وإله ثم لا بد مع شهادة التوعيد من شهادة أن محمد رسول الله على ما تقدم وهكذا الأمم الماضية يلزم كل أمة بعث الله إليها رسولا يلزمها شهادة ان لا إله إلا الله والإقرار بذلك الرسول المرسل إليه لا بد ولهذا يقول نوح عليه السلام ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون اعبدوا الله وحده واتقوه في اجتناب ما نهى عنه من الشرك وغيره وأطيعوني لا بد من ان تكون العباده لله مبنيه على متابعه الرسول ودين الاسلام يشمل عقائد يعني علوم اعتقادات في القلب وأعمال قلوب وأعمال جوارح كلها تدخل في دين الإسلام في الدين يوضح ذلك حديث جبريل المعروف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني متمثلا بصورة رجل غير معروف كما يقول عمر طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الزبر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام ففسره بالمباني الخمس قال أخبرني عن الإيمان ففسره قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فجميع الاعتقادات التي هي مضمون ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما أمر الله به من الأعمال الظاهرة والباطلة كلها داخلة في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فاعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان ومن الإسلام من الشرع القويم فدين الإسلام ليس هو مجرد اعتقاد بالقلب لا اعتقادات صحيحة وتصديق وأعمال القلوب الخوف والرجاء والتوكل إلى آخر وأعمال الجوارح إلى الصيام والصلاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف عن المنكر والزكاة والصدقات وغير ذلك وبر الوالدين وصلة الأرحام ومن أعمال القلوب الحب في الله والبغض في الله كل هذه الشرائع وهذه الاعتقادات داخلة في الإسلام الدين الحق كل ما اجتمل عليه الإسلام من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة الضائرة والباطنة كلها حق ضد الباطل وخلاف دين الإسلام باطل إما كذب يعني بما لا حقيقة له وإما أعمال ضارة سيئة فالاديان الباطلة مجتملة على الاعتقادات الباطلة المخالفة للحق والحقيقة والواقع أو أعمال فاسدة ضارة لا صالحة وقد بين تعالى لعباده هذا الدين وفصله تفصيلا في كتابه ثم في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما دل عليه الكتاب بقوله وبفعله وبتقريره يعني بينه بسنته القوليه والفعليه والتقريرية و بهذا يعلم ان كل من خرج عن دين الإسلام فإنه كافر كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع ما جاء به فإنه كافر ولو انتسب إلى بعض الأديان أديان الأنبياء وقد تلي المسلمون في هذا العصر بدعوة خبيثة سمت الدعوه إلى وحدة الأديان أو تكارب الأديان مضمونها يعني مصالعة اليهود والنصارى بل وغيرهم لكنهم يعني الكلام في التقريب أو الوحدة معهم أكثر وإلا هناك من يدعو إلى تصحيح أديان البشر كلهم أن كل البشر يتدينون كل ما يتدين به البشر من الأديان فإنها صحيح، ولكن خص اليهود لأن الشبهة فيهم اكثر وأقوى اليهود اليهود ينتمون إلى إلى نبي الله موسى، وينتمون إلى التوراه إلى الكتاب المنزل، والنصارى ينتمون إلى المسيح عليه السلام، وإلى الكتاب الانجيل ينتمون إلى يعني أديان أصلها صحيح. فموسى جاء بالتورات جاء بدين الاسلام وكانت التورات تتضمن شريعه يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين آلو والانجيل كتاب وقال الله بعد كل اي بعد ذكر التورات والانجيل يقول ومن لم يعقم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يعقم بما انزل الله فاولئك الظالمون ومن لم يعقم بما انزل الله فاولئك هم الفاسق ولكن هذا يوم كانت التوراة يعني محكمة يعني محكمة أي غير منسوخة وذلك قبل مجيء المسيح كانت محكمة كله لم يدخلها النصر لكن لما أرسل الله المسيح عليه السلام نسخ منها ما نسخ كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة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 فمن كان متبعا لموسى قبل النسخ محكما للتورات فقد كان على الحق وكان على الإسلام أما من ادعى التمسك بالتورات بعد المسيح بعد مجيء المسيح فإنه قد حاد عن الصلاة المستقيم وخرج عن الإسلام فاليهود قد كفروا بتكريبه بالمسيح لما كذب المسيح صاروا كفارا وكذلك النصارى النصارى الحواريون الذين كانوا على دين المسيح ومتبعي المسيح كانوا على الاسلام كما قال الله تعالى واذا اوحيته الى الحواريين امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون لكن الذين كذبوه الذين غلوا فيه من بعد الحواريين غلوا في المسيح فزعموا انه ابن الله وأنه اله وانه وامه إلهان من دون الله هؤلاء كفروا بشركهم وغلوهم فرفعوا المسيح عن المنزل منزلته التي انزله الله بها فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ولهذا يقول الله تعالى يا اهل الكتاب الخطاب للنصارى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقول ثلاثة لا تقولوا ثلاثة الله المسيح أمه مريم الله المسيح مريم أو تقولوا كما ابن الأب والابن وروح القدس ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثه انته خيرا لكم إنما الله إله واحد الإله واحد هو الله وحده ولا تقولوا ثلاثه وإنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد ينزه الله نفسه عما قالت النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله ولد الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سبحانه ان يكون له ولد لو ما في السماوات وما في الأرض وما الله وكلا لن تنكِب المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح لا يستكبر ولا يستنكب أن يكون عبدا لله. هو عبد عبد لله. وإن رغمت أنوف النصارى، بل فالمسيح سيبرأ من مقالتهم تلك يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين يوبخ الله النصارى في كذبهم وفريتهم. يخاطب المسيح. وإذ قال الله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 فلما توبيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. فالنصارى كفروا بغلوهم وشركهم ثم كفروا لما بعث محمد وكذبوا به ازدادوا كفرا على كفرهم وازداد اليهود كفرا على كفرهم إذن يجب أن يعلم أن اليهود والنصارى ليسوا على دين صحيح في وقعهم اليوم منذ بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام فكل من لم يؤمن به فهو كافر مستوجب لدخول النار إذا مات على كفره فتنبهوا أيها الإخوان إلى هذه الدعوة الماكرة الباطلة الخبيثة ولا تغتروا بها لا تغتروا بالدعوة دعوة التقريب بين المسيحية والإسلام بين الأديان تقريب بين الأديان تقريب بين حق باطل لا يمكن يجتمع الحق والباطل لا يجتمع الحق والباطل لا يجتمع إسلام والكفر هما ضدان ضدان في حقيقتهما وضدان في أحكامهما وضدان في عاقبتهما فأهل الدين الحق هم السعداء في الدنيا والآخرة وأهل الدين الباطل هم الاشقياء في الدنيا والآخرة ولكنهم في هذه الدنيا يعني مبتلا بعضهم ببعض فالله يبتل الكفار بالمؤمنين والمؤمنين بالكفار ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضي الأعمالهم سيهديهم ويصحب بالهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم مشاكلين وأما يوم القيامة فهناك يكون يعني نقول لكم الفرز الفرز يوم القيامة يكون فيه فرز بين هذه الأمم يكون فيه التمييز الظاهر وإن كان هناك تمييز حتى في هذه الدنيا فيه تميز في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك وفي ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك بالعذاب محضرون ومن من الله عليه بالاسلام فعليه امر ان, أولاً أن يستقيم على هذه الاسلام ويحقق انتماءه للاسلام بالعمل بالاسلام ومع ومعرفة الإسلام والأمر الثاني أن يسأل ربه الثبات نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الدين وأن يتم علينا وعليكم هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام التي قد حرمها أكثر الناس صلى الله وسلم وبارك على عبد الله أحسن الله إليك وجزاك خيرا وبارك في علمكم وعملكم الأسئلة كثيرة الحقيقة ولعلنا يعني نبدأ بالاسئله التي هي مناسبه الموضوع وهي ما يتعلق بجناب التوحيد هذا السائل ومقدمه الاسئله فيها ذكر لمحبه الاخوه لكم في الله يا شيخنا نقول أحب الله الجميع أحبكم الله نعم يقول السائل نلاحظ ان عقيده الولاء والبراء في هذا الوقت مهزوزه عند كثير من الناس وهناك من يشكك فيها وهناك من لا يعرفها فهل من توجيه في هذا الحب في الله والوفاء في الله هو أو أوتق الإيمان وكلما كان المسلم أعلم بدينه وأعلم بضده كان أمكن في هذا الجانب وإنما يؤتى الناس من ضعف إيمانهم أو جهله من ضعف الإيمان أو بسبب الجهل ولكن الولاء والبراء مراتب يصل يعني إلى الكفر يعني تولي أو موالاه الكفر قد تصل إلى الكفر نعم وقد تكون دون ذلك وموالاه المؤمنين لا شك أنها من مقتضيات الإيمان ولكن تقوى وتضعف كما قلت بحسب تحقيق العبد لدينه والتقصير جاري لكن كل مسلم ظاهرا وباطنا يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فلا بد ان يكون عنده قدر من الولاء لاخوانه المؤمنين وقدر من بغض الكافرين لا بد اما من لا يفرق في قلبه انه لا فرق بين مسلم وكافر هذا ما مسلم يعني يكون ما عنده فرق بين من يقول لا اله الا الله ومن يقول المسيح ابن الله يقول كله واحد يعني إذا كان حتى ولو لم يتكلم بلسانه إذا كان في قراره نفسه إنه ما في فرق بين مسلم وكافر معناه إنه أصبح يدين بوحدة الأديان أو أنه لا يعتقد أن دين الإسلام هو الدين الحق أما من كان مسلم حقيقة يعني عنده أصل الدين لابد أن يكون عنده قدر من الولال للمسلمين قدر من البراء من البراء للشرك وأهله لو قيل له هذا لو قيل له تعال اسجد لهذا الصنم نفر من ذلك وتحركت نعرة الإيمان والإسلام في قلبه بدنا ندرك هذا يعني ليس كل من قصر في واجب الولا والبراء يعني نتهمه مثلا بأنه ضد الإسلام وأنه حرب على الإسلام وأنه وكيت وكيت فالواجب موالاة المؤمنين على أنهم إخوة إنما المؤمنون إخوة وموالاتهم تكون بمحبتهم والنصيحة لهم لا يؤمن واحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والبراءة من الكافرين بمعنى بغض ما هم عليه واعتقاد بطلان ما هم عليه وبغضهم أيضا لكفرهم وشركهم وبعدهم واعراضهم عن هدى الله انا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وهذا لا يمنع هذه البغضه وهذه العداوه لا تمنع من التعامل الدنيوي التعامل الدنيوي يعني من الأمور البشريه التي تقريبها طبيعة الحياة في هذه الدنيا والكفار ليسوا على درجة واحده فيهم العدو المحارب وفيهم المسالم المستأمن وفيهم وفيهم وأحكام الشريعه جاءت ببيان الحقوق حقوق المسلمين بعضهم لبعض وعلى بعض وحقوق مع الآخرين وكيف التعامل مع الآخرين لكن الناس يؤتون إما من إفراط أو تفريط إفراط أو تفريط والإفراط والتفريط يكون في الولاء وفي البراء يكون الافراط والتفريط فلا بد من لزوم طريق الاستقامة وهو الصراط المستقيم نعم هذا سائل يسال ما هو الواجب علينا تجاه هذا الهجوم من اليهود والنصارى والمنافقين على الإسلام واهله في المقابل نرى تفرق الأمة وعدم توحيد الكلمه ونحن أصحاب الدين الحق فعل ما تستطيع وادعوا الله أن يصح الله احوال المسلمين وان ينصرهم على اعداء الدين نعم no. سؤال يقولها للحنيفيه هي اساس تسميه جميع الأديان السماويه قبل ابراهيم وبعده ام تختلف عن اليهودين الحقيقه واحده دين الرسل هو هو اخلاص الدين لله وحده عباده الله وحده لا شريك له الحقيقه واحده ولكن يتفاوت حملت هذه الرسالات وهذه الأنبياء تفاوتون، فالله فضل الرسل بعضهم على بعض، ولهذا قال أهل العلم إن أكمل الناس توعيدا هم الأنبياء، صحيح؟ وأكملهم هم اولو العزم الخمسة نوع إبراهيم موسى وعيسى ومحمد، وأكملوا أولئك الخليلان إبراهيم ومحمد، فهم أكملوا توحيدا. لكن لفظ الحنيفية حسب ما في القرآن لم يأتي إلا في شأن إبراهيم الحنيفية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمح وذكر حنيفية يعني إبراهيم له تميز فهو أبو معظم الأنبياء أو أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام فإن الله قال ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وقال في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فبعد إبراهيم لم يبعث الله نبيا إلا من ذريته لكن أكثرهم من ذرية إسحاق وإسرائيل وهم أنبياء بني إسرائيل وآخرهم المسيح عليه السلام ومن ذرية إبراهيم إسماعيل ومن ذرية إسماعيل خاتم النبيين صلى الله عليه وعليه اجمعين فلفظ الحنيفية أكثر ما جاءت في القرآن بل لم لعلها لم تأتي إلا في شأن إبراهيم وفي شأن هذه الشريعة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أما الحقيقة فهي واحدة نعم هذان سؤالان في موضوع واحد الأول هل يجوز لنا سب الكفار والمشركين والثاني هل يجوز التعامل مع الكافر والتبسم له وهل هذا من الدين سب الكفار نسبهم لعنه الله على الكافر نلعنهم على سبيل الاجمال واذا لم يكن هناك موجب فلا, فلا معنى يعني الاشتغال ببيان الحق وبيان ضده والسب الذي يجر سبا هذا ما يجوز نهى الله عن سب الهه المشركين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم لكن هذا لا يتناول بيان مثلاً بطلال آلهتهم فبيان بطلال آلهتهم ليس هو من السب المنهي عنه يعني هذا هو غاية الغاية من الرسالة بيان ما يجب على الخلق من عبادته تعالى وعده لا شريك له وترك عبادة ما سوى أن يعبد الله واجتنب الطاغوت ذلك بان الله هو الحق وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بان الله هو الحق وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل فالله هو الاله الحق اي المستحق لان يعبد وكل ما يدعى من دونه فهو معبود بالباطل وعمت المعامله ف... فالمعاهد والمستعمل له معاملة لكن يعني عامل يعني بالحسنة لا يظلم ولا يؤذى ويرد عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم وإذا عرف أنه يقول السلام عليكم فقالوا عليكم السلام, وعليكم السلام وإن اقتصر على وعليكم أو مثلا الكلمات الأخرى كيف حالك كيف كيف هذا السؤال ما فيه لكن لا يتخذ الإنسان الكافر صديقا حميما يركن اليه ويانس به لا لانه ما يجتمع هذا مع البغض الديني لكن اذا بني الانسان به يعامله بالحسنى يعامله لا يؤذيه لا بقول ولا فعل لا حاضرا ولا غائبا نعم هل تعليق التمائم من القران يعتبر شركا هذا فيه خلاف بين السلف والراجع انه لا ينبغي تعليق التمائم ولو كانت من القران نعم ما حكم قول ان الشروط لا اله الا الله اكثر من سبعه الامر واسع هذه امور اجتهاديه اجتهاديه لا اله الا الله لا تصح من العبد الا ان يقولها عالما بمعناها صادقا بقولها خلاف معنى مخلصا لا يقولها رياء ولا يقولها كذبا ونفاقا ويكون يعني محبا لها لا مبغضا ذكروا اشياء مستنبطه العلم والانقياد وكذا والمحبة والصيقه والإخلاص وقالوا إن هناك شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دونه وهذا حق هذا حق وهو مما تدل عليه لا اله الا الله حتى ولو لم ينص عليه نعم سال يسال هل ترك الصلاه كفرا هذا في خلاف مشهور والكلام فيه كثير والأمر عظيم فالحذر الحذر وهل يسلي تارك الصلاة هل يسليه لو قيل له نعم ما هو بكفر يعني يقول خلاص هذا ترك الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وجاءت فيها الأحاديث نعم. ما ضابط التشبه بالكفار وهل لبس ملابسهم يكون تشبها لبس ملابسهم الخاصة التي يعرف منها هذه من عاداته الخاصة نعم من التشبه نعم. يقول بعضهم مثل المساجد يختمون القرآن في صلاة الفجر، فهل ذلك مخالفة في ذلك مخالفة النفس؟ يعني يقرأ في كل يوم الفجر يكمل، يقرأ من أول القرآن حتى ينهيه. الاولى عندي التنويع. هذا ما ما أعرف أنه أثر عن عن السلف. يعني القراءة المرتبة يقرأ من المفصل ومن الأول ومن الآخر. سبحان الله. نعم. ما الواجب معرفته من التوحيد على؟ عامة المسلمين الواجب الإيمان بأن الله هو الاله لا اله سواه وان العباده محض حقه سبحانه وان كل ما يعبد من دونه فعباده, فعبادة باطله نعم يقول بعض الناس لا يستطيعون ان يبلغوا عن دينهم الحق لاهل الأديان الأخرى لعدم معرفتهم بكامل الدين فماذا ينبغي يعني فاتقوا الله ما استطعتم نعم ما حكم طلب الدعاء من الميت يا فلان ادعوا لي هذا جهل وضلال نعم هذا سال يسأل يقول ما هي الطريقه المثلى للرد على من ادعى أو من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز التودد اليهم من باب الدعوة إيه لا بس التودد اليهم من باب الدعوة كل ما أعان على قبول الحق نعم وأما عيد المولد ما عيد باطل بدعي فيه جانبا جانب التشبه بالنصار الذين اتخذوا مولد المسيح عيدا وفيه دعوة أن هذا من الدين ومن دين الإسلام ومن تعظيم الرسول وهو عمل محدث لم يعرفه المسلمون إلا في القرن الرابع من الهجرة نعم. يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذابين الذين يدعون النبوة ثلاثون والذين ادعوا النبوة إلى يومنا هذا فاق المئات قال العلماء المراد الكذابون الذي يصير لهم شهراه ويكون لهم أتباع أما مجرد دعوة هذا ما يكفي فيه هناك من ادعى النبوه لخلل في عقله بعد نعم هذا يسال عن حكم سماع الاناشيد الاناشيد التي المطربه الملحنه هذه غنا لكن سموها اناشيد يعني غنا ديني أو اناشيد دينية نعم ما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو أنا عندي كل التصوير حرام نعم لان الاحاديث عامه وكل من ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وعند الناس شبهات والناس يختلفون منهم العالم المجتهد الذي يعني له نظر وهو مجتهد سواء أخطأ أو أصاب وأكثر الناس مع أهوائهم نعم. يقول ما حكم من حلف وقال والنبي وحياتك ورحمة الغالي وما حكم من شاهده مجلس معهم لا ينكر عليهم أقول ينكر عليهم إذا حلف ينكر عليهم نعم. يقول ما الفرق بين الأنبياء والرسل الأنبياء كلهم مرسلون لتبليغ دين الله ودعوة الخلق ولكن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار كانوح وهود ونحوه والنبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين يعبدون الله على شريعة كأنبياء بني اسرائيل كداود وسليمان نعم هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا لم يتوقف الإمام قليلا بعد قراءته فيه خلاف كثير بين العلماء والمترجع أنه ينبغي له أن يقرأ لعل هذا هو الراجع إن شاء الله يقرأ نعم يقول تحسر عند رؤية الفساد في الإعلام من فمن المسؤول أمام الله عن ذلك وما نصيحة سبيلتكم كل, كل مسؤول عن, عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الوزير مسؤول والمضافين مسؤولين ومن دونهم ومن يقدر على تخفيف الشر مسؤول بقدر حاله سبحان الله فمن يعمل مثقال ذره خير يرى من يعمل مثقال ذرة شر يرى ولا تشاهد أنت لا تشاهد يعني مثل هذا السؤال يشعر ب ما ندري هل... هل مشاهدتك لهذه المنكرات عرضيه ولا انك يعني تنجر الى مشاهدتها عند يعني فتح التلفاز لان مشاهده هذه الامور قد تكون عرضيه وقد تكون ناتجه عن تساهل بعض المسلمين يشاهد هذه البرامج ويرى مشاهد يعني نشاز شديده في فيستنكر يستنكر ذلك كثيرا والواجب ان يغلق الانسان باب الشر عن نفسه نعم انتشرت اساور من النحاس ثبت طبيا انها تشفي بعد الله من امراض الروماتيزم فما حكم اقتناء هذه الاساور وما حكم بيعها والله يا اخي فيها فتوى من اللجنه الدائمه للإفتاء بمنع استعمالها وثبت طبيا هذه فيها نظر البعث هنا البعث في تحقيق هذا الامر لكن الاصل ان ان لبس هذه الحلق هذه من تتضمن الاعتقادات وال يعني وتوهم بعض الأمور في بعض ما يلبس كالخيط والحلقة كما نص العلماء على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في هذا الأمر باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والعوهمة وذكر حديث عمران بن حصين فينبغي الاستغناء عنها و... وأقل ما أقول فيها إنها من المشتبهات نعم يقول نسمع بعض الناس في بلدنا عندما يذكر متوفي او رجل ميت يقولون الفاتحه على روحه وحجته يقولون الفاتحه على روحه حينما يذكر الميت الفاتحه على روحه إيه هذه هذه الذي يقولها اما انه يقول للحاضرين اقراوا الفاتحه على روحه او يكتفي بذكر الاسم وكل من الامرين بدعه لا ولا روح ولا شيء يقول بدل إن اذا ذكر المناسب ان يقول اللهم اغفر اللهم ارحم هذا هو النافع اما الفاتحه على روحه يعني اقرا الفاتحه على روحه او انه بس الفاتحه يقولها بلسانه دون ان يقرا ن يقول حجته ان الفاتحه دعاء لا هذا صحيح ما فيها دعاء للميت فيها دعاء لك يا مسلم تقول انت اهدنا الصراط المستقيم فهل هذا الدعاء يروح للميت؟ نعم. هل المطلب من اسماء الله لا والله. لا والله. لا المطلب هذه لها سبب عبد المطلب جد الرسول قالوا إنه عبد المطلب لما شوهد وهو متغير اللون مع عمه المطلب قال بعض الناس هذا عبد المطلب يعني رقيق له ظن كما تقول هذا عبد زيد هذا عبد زيد. لو رايت شخص مملوك لفلان تقول هذا عبد زيد عبده هذا عبده يعني مملوكه رقيقه نعم يقول ما حكم استعمال الاوراق النباتيه مثل الملفوف وغيره في العلاج مثل وضعها على الظهر او على المفاصل اذا صار ينفع فهو كغيره الملفوف وغيره والرشاد والحلب كله كله نبات هذا يقول فضمن الله علي بحفظ القرآن وأنا أقرأه من أوله إلى اخره غيبا دون ان افتح المصحف ولي الآن خمسة عشر عاما على ذلك ولله الحمد فليعتبروا ذلك هجرا للمصحف لا والله نعم أيهما أفضل القراءه غيبا أم من المصحف ما أدري ليه في بعض الكلام لبعض, لبعض اهل العلم لكن أنا ما عندي لا فرق شوف, شوف اللي يكون قلبك أكثر إقبالا واكثر يعني وتكون أقدر على التدبر هل يعني من خلال قراءتك غيبا أو من المصحف هذا المعمول لا فرق نعم هل يصلى على أحد من الانبياء اذا ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلم والله لا من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام لكن المعروف من من عمل المسلمين وكلام اهل العلم اذا ذكروا نبيا يقولون عليه السلام واذا ذكروا النبي يقول صلى الله عليه وسلم لكن الأمر في هذا عندي واسع نعم يقول هل غيبه العلماء يشد واعظم اثما من غيبه غيرهم وما هي نصيحتك حيال من يقوم بغيبه العلماء والمشائخ الغيبه تعلمون حكمها بكلام الله نعوذ بالله من الغيبه وما اكثرها في مختلف الناس واتقاؤها يعني صعب على اكثر النفوس نسال الله ان يطهر قلوبنا وألسنتنا ولا شك إن, ان الظلم العبد الصالح والعالم ليس كظلم غيره فكل من كان كانت حرمته أعظم كانت غيبته أغلظة حريمانا شكر الله شيخنا وجزاه الله عننا خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد 9 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com